وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَئِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ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 فلا سوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا طير إن إلى ربنا منقلب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 حاشرين إن هؤلاء إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإننا لجميع حذرون فأخرجناهم من جَنَّاتٌ وَعُيُونٌ وَكُنُوزٌ وَمَقَامٌ كَرِيمٌ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِي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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرايتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الأقدمون فإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّلَّهِ رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي ويسقين. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يشفين. وَالَّذِي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 قالوا وهم فيها يختصمون كالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون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 وما أَسْأَلُكُمْ عليه من اجر ان اجري إِلَّا على رب العالمين فاتقوا الله واطيعون قالوا أَنُؤْمِنُ لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون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 قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه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 إذ قَالَ لَهُمْ اخوهم هود الا تتقون اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما أَسْأَلُكُمْ عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين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 قالوا سواء علينا عذت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم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 فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٍ وَتَنحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِحِينَ فَاتَّقُوا الله وأطيعون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 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ <ق> إِنِّي <الرام> <تحكي> <قرر واشتغ schnell> <متحكي> <تحكي> <لأ> لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ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 وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا فلكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياء وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِنَ السَّمَاهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعَلِّمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجِرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ Fyättiä hum bagtäten Wohum laa yashruruun Fyقولu Hal nahnu muunvaruun Afabihadaabina Yastarjiluun Afaraita In matta'na Hum sinin هُم joka on tullut tänne. Tämä on yksi ihmisistä, jotka ovat tullut tänne. Tämä on yksi وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله الهًا آخر فتكون من المعذبين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 Fatuokel على Al-Gaziz الذي rahim Al-Ladhi Yraakhiina Tawoom, Wa Tqalubak